فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياتهم أؤمنين وما لكم ألا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حَرَّمَ عليكم إلا ما اضطررتموا إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين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 أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون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 قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك بَعْضَ بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟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 وَادْخَلْ خَائِنًا الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ الله افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قد ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا نَكْلُهُ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا نَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ متشابه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 ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم اميلون سين ان أم مشتملت عليه ارحامون سينين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن لبل اثنين ومن البقر اثنين قلال ذكرين حرم أم لنسيين أم اجتملت عليه أرحام لنسيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن ظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين كُل لا اجِد في ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا نو دما مسفوحا او دما مسفوحا ولحم خنزير فانه رجس او فسقا الا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم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 ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وانف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلو ولو كان ذا قربا وبعهد الله اوفوا ذلك وصاكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك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 أَمْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ ظَلَمَ مِنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ